يخَادِعونَ اللهَّه وََّذينَ آممَنُ وَمَا يَخْدَعونَ إِللاا أَافُسَهُم وَمَا يَشْعرون فِي قُلُوبِهِم وَبُ فَزَادَهُم اللهَّهُ مَا وَباء وَلَهُمْ عَذاَاب أَلمُ بِمَا كانَوا يَكذِبُون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 مَسَلهُم كَمَسَلَِّذِسْتَع قَدَنَا وَ فَلَمَّ أَض أَتمَا حَولَهُ ذَهَبَ اللهَّهُ بِنُورِهِم فَلَمَّ أَب أَتمَا حَولَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم وَتََكَهُم فِي ظُلماتات لا يُبصمون صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنائا وانزل و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة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 وبشر الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما عزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال فقال ان ابين لي باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 وَإِذْن الجَّنَكُم مِن آالِ فعوونَ يَسُمونَكُ سُ العذاابَ يَسُمونَكُ سُ العذاابِ ذَبِّحونَ أَبنَا أَكم وَيَسَْحونَ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 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَذَلَّنَا فَأَذَلَّنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِجْزَاءً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الحجر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 إَِّينَ آمَنُوا والَّذينَهَادُ وََّ الصَارَ وَصَّابِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْومِآخِل مَنْ آمَنَ بِلَّهِ وَالْيَوْومآخِرِ وَمِلَ الصَّالِحَا فَلَمْ أَجرهُمْ عيادَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَل أُمْ يَحْزَنون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 وَقال لَمَسَّن الن مإِلَّا أَ مَم دُودَ قُلْ أَتَّخَذتُم عَدَ اللهَِّ عَهدَ فَلَيْ يُخْلِفَ اللهَّهُ عَهدَ أَمْ تَقولُونَ عَ اللهَّه مَا ل تَعلَمُون ب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 وَْ فيِيهَا خَالدُون وَإِذْ أَقَذْناَا مِثاقَبَن إسر وَإِلَ لا تَعبُدونَ إَِّ اللهَّه وَبالِالوالِدَينِ إحسَانات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وأقيموا الصلاة, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلْئِلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعَرِضُونَ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 ثُمَّ آتَم هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عليهم تَلاَ هَؤُلَاءِ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَاوَةً فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببعض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 وآتينا عيسى بن مغيم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف اللَّ لََهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهمْ فَقَللَم مَا يُؤْمِنون وَلَم جَ أَهُم كِتابَابُ مِنَّ يَادِ اللَّهِ مُ صَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانوا مِنْ قَبللُ يَسْتَفْتِحُون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 بِئْسَ مَا اشْتَرَوُا بِهِ اَنفُسَهُمْ اَن يَكفُرُوا بِمَا اَنزَلَ الله بَغْيًا اَن يَنزِلَ الله مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ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 وَإِذ خذْنَا مِيثَاقَقُم وَرَفَعَنَا فَووقَكُمُ الطّ وَخُذُ مَا آتَنَكُ بِقُوتُِ وَسْمَعُوا قالَاوا سَمعنَا وَأَصَينَا وَُشْرِبُ فِي قُل بِهِمُ الْ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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَسُولٍ مِنْ عِادٍ لَهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءَ أَظْهُرَهُمْ كَأَنَّهُمْ لا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 ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد مَا تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره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 أَلاَ إِنَّهُمْ كَانُوا لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ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 قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ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 قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَإِذْ يَهْدِيَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ يُطَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ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 قل بل ملة إبراهيم حنيفا وَمَا كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى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 وَإِن تَوََّو فَإِ ماَاهُم فيِي شِقاقَ فَسََكْ فيِي كَوْمُ الله وَهُو السَّمعُ العليم صِبَغَةَ الله وَمننْ أَحْسَنُ منِنَ اللهَّ صِبغَتَ وَنَحْنُ لَ عَابدُون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 فلنولينك قبلة ترضاها فول وجاك شطر المسجد الحراب وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم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 وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن مِنَ الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا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 وَل نَبَلُعَكُ بِشَيئم مِنَ الْخَوْوفِ والْجوُوعِ وَنَقُص مِنَ الأمْوَالِ وَآافسِ والالثَّمرات وَبَِّر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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً إِن يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا قُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ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 وَمَسَلُ الذيذينَ كَفَواوكَمَسَلِ الذي يَنعقُوا بِمَا لا يَسمَعُ إِلَّا دُعَ أَنِذَا سُ بُكْمُ عُم فَهُم لا يَعقِلون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 أُلَاائِكَمَا يَأكُلونَ فيِي بُطُونِم إِللااَّا رولَا يُكَِّمُمُ اللهَّهُ يَوْمَ الْ القِيامَةِ وَلَا يُزَكم وَلَا يُكَِّمُهممُ اللهَّهُ يَوْمَ الْ القِيامَةِ وَلَا يُزَكهمم وَلَهُم عَذاَاب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 الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فادباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة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 حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فَمَنْ خَافَ من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه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 فمَا كانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ علىى سَفَل فَعددَّتُ م منِن أََّ مِن أخَض وَوع الذيِينَ يُطيقُونَهُ فِذِيَةُ طَامُ مِسكين فَمَا تَطَوعَى خَييرَ فَهُو خَيرُله وَآ تَصُم خَييرَّكم اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ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 وَإِذاَا سَألَكَ عبَادِي عَنّ فَإِنّ قَريبَ أجيبُ دَعْوَتَ الدَّع إذ دَن فَلْيَسْتَجبُ لي وَْيُؤْمِنُ بِيلَ عَهُم يَغْشُدُون وَوحِلَّ لَكُمْ لَلى تَ الصِّي مِغْوَفَثُ إلَ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 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ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 كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تَأْتُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ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 فَمَن كانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مساتهم الباساء والضراء وزلزلوا وَزُلزِلُ حتىَ يَقول وَسُول والَّذينَ آمَنُوا مَهُومَتَ نَصرُ اللهَّ أَل إِ نَص اللهَِّ قَريبَ يَسْألونكَ مَذاَا ي فِقُون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 وَل بَدُؤْ مِنُم خَيرون مِم من مُشْرِكون وَلَو عجَبَكُمْ أُلَاائِكَ دَعونَ إلَ النَّارِ وَلهَّهُ يَدعُوا إلىى الجََّةِ وَالمَغفَِةِ بإذْنِ وَيُبَينوا آياتِه لِنَّاسِ لَ عَم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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن سيكون بمعروف أو تسريح بإحسان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 وَإِذاَا قَلقُتُمُ النِس فَبَلَغْنَ أَجَلَهَُّ فَلَا تَعضُلُون النَّأَ كِحْنَ أَزْوَاجَهَُّإِذاَا تَرَابَو فَلَا تَعضُلُهُ النَّأَي ذلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدَاتُ يُضْعَنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ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 واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فَإِذاَا بَلَغنَ أَجَلَهُ فَلجُنَ حلَيكُم فيِي مَا فَعَلْنَ فيِي آافُسِه بِالمَعرُوف واللهُ بِماَا تَعمَلونَ خَبير وَل جُناحَ لَْكُم فيِي مَا تُبْهِ مِنْ خِطَبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لاَ تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَتَقُولُوا قَوْلًا معروفا.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 وَإِن طَلَّقْتُم مِّن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ, فنصف مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنتُمْ حَافِظُونَ الْحَدَثَ وَإِن تعفو أقرب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 فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملوا الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله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 ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفروا ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد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 وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ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 ْ تائِنَ الذي حَجَئِبَ رهمَ فيِي وَّهِأَْ آتَو اللَّمُلْلكَ إِذْ قالَا إِبَ رعيم إذْ قالَالَ إ رهِ مَُبَّ الذي يح وَيميتُ قَالَ أَن أُحي وَم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 فَلَمَّ تَبَيَّّنَ لَهُ قَالَ عَلَمُ أنن اللهَّه عَلَ كُلِّ شَ قَدير وَإِذْ قَالَ إبَ رهِ مُبِّأَرِنِ كَيْفَةُ ح المَوْتَات قَالَ أَولَم تُؤْمِن قَالَبَلَ وَلَكِ لابُ مَ إِن قال فخذ اربعه من الطير فاصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثم سعيا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 فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة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 أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها؟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 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَهُنَّ خَيْرٌ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 لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِمَائِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ الناس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 فَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِّ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهُ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فزوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك النصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها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 واغف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين